وفي الأرض قطع متجاورات وجناح من أعناب وزرعوا ونخيل صنوان وغيص ون وزرعوا ونخيل صنوان وغيص يسقى بما يو واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد